قبيله الشيخ عطيه فقر في اطار حديثنا عن الزواج نود ان نعرف حدود العوره بين الزوج وزوجته قال العلماء لا توجد عوره بين الزوجه وزوجها وليس بينهما حجاب فقد حددت العوره وامر بسترها لمنع الفتنه التي تنتهي بالاتصال الجنسي وهذا الاتصال هو مقتضى الحياة الزوجية فكل ما يؤدي إليه ليس ممنوعا بل قد يكون مطلوبا في حديث حسن رواه الترمذي احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك وفي الصحيحين عن عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي يعني أترك هذا لي وفيه دليل على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته والعكس ويؤيده ما رواه ابن حبان أن عطاء ابن أبي رباح سأل عائشة عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فذكرت له هذا الحديث بمعناه وإذا كان تعري الزوجين ليس محرما فالاولى عدم التمادي فيه وقد رويت أحاديث بكراهه النظر إلى الفرد وإن كان ابن حزم قد رفض قبول هذه الأحاديث فإن ما هو أكبر من النظر حلال وواقع وهو الجماع والله أعلم